بوك تو أرمودستا شفيدي سبعة وأربعون سبعة وأربعون <تصفيق> الإعداد للسفر الإعداد للسفر شين تشويني چيمو داني चाल ينبغي أن نعبي شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا ارفيري عندها دا ينبغي الا تنسى شيئا يجب ان لا تنسى شيئا شن دي دي چماداني تحتاج إلى شنطه كبيرة تحتاج الى شنطه كبيره لا تنسى جواز السفر لا تنسى جواز السفر لا تنسى تذكره الطيران لا تنسى تذكره الطيران سامك سافرو لا تنسى الشيكات السياحيه لا تنسى الشيكات السياحيه مزيس كريمي تامويغه خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس مزيس ستفل تغه خذ معك الظرة الشمسية خذ معك الظرة الشمسية مزيس ك تغ خذ معك القعة الشمسية خذ معك القبعة الشمسية, الشمسية. ركغب هل تريد أن تأخذ معك خطةة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطةة ترق هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سيحي هل تريد أن تأخذ معك مرش سيحي هل تريد أن تأخذ معك مظله مطر؟ هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ شارفلبي، تذكر البنطلونات، البنطلات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب هاستوخبي كامربي بيجاكبي تذكر ربطات العنق والاحزمة والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمة والسترات غاميس بيجامو ابي غاميس بيرانغبي دامايسوري ابي تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات شن، فيخساتملبي، <تصفيق> صندلبي، دا تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج إلى احذيه وسنادل وجزم شن صخيرساخوتسبي سابوني دا فرتشيليبيس ماكراتيلي غجيردبا تحتاج الى مناديل ورقيه وصابون ومقص اظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر شن ستسخلي قبل جاجرسي تاقبلسب أك إردبة تحتاج إلى مشط وفرشاد أسناان ومعجون أاسناان تحتاج إلى مشت وفرشات أسناان ومعجون أسناان